غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ هموء ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا رأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الموذرين قل حمد لله وسلام على عباده الذي اصطقاهم آه الله خير لما تشركون أمن أم خلق السماوات ولرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن ايلاهم ما الله بل هم قوم يعدلون اما جعل لهم ذكرى وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بلطفهم لا يعلمون، أما يجيب المضطر وإذا دعاه يجيب ويكشف السوء أو خلفاء الأرض أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشعا بين يدي رحمته أين هم الله فآل الله أما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمِن يَعْزُبُكُمْ وَمِن يَعْزُبُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَلَمْ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أُلْهَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لَا يعلم من فِي السماء وَا تِلْكَ وَلَطَ الْغَيْبَ وما اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَ كَائِلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَابِدُونَ اللَّهُ الحمد لِلَّهِ رَبِّ العالمين الرحمن الرحيم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 وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا اين لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 لا في السماء والأرض إلا, إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينه بحكمه وهو الأزيز الأليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوه إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العم عن ضلالتهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُوا أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم قال أكذبتم بآياتي ولم تحرقوا بها علما أم ماذا كنتم تأملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يرون جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصلا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تود داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب. صنع الله صنع الله الذي أتقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم فَزَا يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فكبت وجوههم فكبت وجوههم فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون إنما أخذ رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل إلى المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تأملون الحمد لله رب العالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات وكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفا منهم يذبح أبناءهم ويستحي النساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئم نَتَوَلَّى وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْضَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ إن فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَٱلْتَقَطَهُۥ قَالَ فِرْعَوْنُ لِيَقُولَ لَهُمْ أَدْرُوا وَحَزَنَا إن اخرعون وها هذا وجنوده ما كانوا خاطئين وطالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه اسا ان اتخذوه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى ثنيعا إنكادت كادت تبدي به لولا أن ضطنا على قلبها لتكون لتكون من المؤمنين و. أخته قصيه فبصرت به أنجنب فبصرت به أنجنب وهم لا يشعرون الله